لو عاجم ده اخر حاجة ما زي يا حال يا بتي يا جمده يا موسى وحلوة يا بطا يا غيسى فشو ايماني عناني <تصفيق> بنات دلوقتي الراجل راجل عكف بنات عايزة راجل فاهم واتحريف وانا فاهم ونفسي في بتي ما بنا قادر ومش فرقه التكاليف اجي <تصفيق> والبيمس حدي كان قلبي واكتر من غير انا حته ما فكرش غسني من بدري شوقي وناري نار بتحرقني انا نفسي يا بنت اطولك لبن العصفور اجيبهولك ليه بس خايفه ودي شايفه شوقي مال عيني اللوعه جامده اخر حاجه ما زيها حاجه بتمشي تملت متنطرتي هدي النار وانا دايب وبعشاب ونفسي تسمعني ام العيون غزلا وام الخدود الوهرين اه يا بنت يا جمدة يا موزة اه يا, يا حلوة يا بطة يا وزة شقلبت كياني وتعباني اه يا بنتي لقيت بالراحه يا بنت شوية والله خلاص ناويه عليا وترام ما تجيني اوريكي انا هعمل اخ ارضي وعايزه القلب يبقى حديد وانا بضعف وهي لسه جايه بعيد وفتاه قلبي تضرب قلبي اوجعني طب من ايه مع اخطار دي وبالتحديد وخليك ترخص منهم ده نابيكي وبعنكي بقيت مهمور ولما الناس بتسألني عليكي بقول بأن انتي مفيش منك مثيل في الكون عودك مجم في المية حلّى الحياة في عناية وديش عادة مفيش حاجة ولا كلامي يوصفها تاخدي الدرجة النهية الحب وفي لغيه من ده اللي فكر ويقدر ويقول معرفة عالي في حضننا السيني قاط الليل سنين صابر ومستني وبالي طويل سيبر تبتر وللصبر يا بنت حدود هواكي ده اللي جنني وهد الحين Like